وما درأ لكم في الأرض مختلف نروانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وَسَارَ الْفُلْكَ كَمَثَارٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَرْبُوَ بِكُمْ وَأَنْ آَرَأَ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عَلَاهَا وَمِنْ نَجْمِهِمْ يَهْتَدُونَ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَاثٌ غَيْرُ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ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 ماذا أنزل ربكم قالوا قالوا أساطين الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا قَدِمَ كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُهُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوتاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فربيس مسوى المتكبرين